الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بارك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 كَإِذْ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ اوحيت الى الحوارين ان امنوا بي وبرسولي قالوا آمنا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 قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وان تخير الرزقين قال الله إني منزلها عليكم قال الله اني منزلها عليكم من يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك انت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم على كل شيء شهيد فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم